إلى ربك يوم اذن المستقر ينبأ الانسان يوم إذن بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصير ولو القى معذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به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 والتفت الساق بالساق الذبت الساق بالساق الى ربك يوم المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم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 وكان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على